عصريا على موقع دي جي كيمو دوت حب الحب حلوة الدنيا تمشي غير كده اصلا مش هتمشي يلي شوف تقدع انتي قولة تستحمل بقى قلبة وشي خليك قدع هديك عيني بس لاش تعيش علي ثم انا شايف فكرة قولة هتشوف قدعانا ورقوليا <تصفيق> يليل قلبي من من اللي شاكم يعني خلاص ما بتشيبين الوقت وقتكم تخافوا خلاص علي وعلى عقلي ها اسمي اكثر اسمه حنا من زي دول و دول هنا في فرحة طب الدول حمو قد التحدى و الباب الحضرة قد قد الباقى فيها فخد حبيب الشهر اقل مسا الفارس الفرسان اجمل اسول مشوا قلبه عينك عليا مش بتمشي ورايا <تصفيق> في كل الكلام حتى لبس وحتى <تصفيق> شكلي عاوز تعمل نفسك تمام بس انت مش عارف يا صاحبي انا اللي ما فيش منه ثاني محافظ على اسمي ومكان وسيد ما علق قلبي بعيش مع سنان وفي كل ارض ليا اسم ومش بحدا انا بنفس من وين ما شفتك خربوش في جاسمي شايت حياة ديد رجلي انا بكسب الي ماتش هو انت من اصلا يا عيب حارف لو انا ما ارفقش تشوفني تنسى المجامي ربع ايديك بلاشت القوي هقول سابت و بسابي نفذ الامر انت فاعي يا عمي هو انت ورق كتفي في كتفي يا ابني جيد Pillow and the mirror, my eyes, we gambi in عمري ونور نور بعد سنين حب وغرام حبيت لكي وانتي انت ليا موبر كده يبقى حرام حبك يا بيت سكين فقال عارفت عشانك و فرحان بجد انت جندي افتت قلبانا بحقيت شوفو حالكو يا غيرانين متاخدو كافة غدارين يكفي نشان اللي كرهنين يكفي نشان المرشدين عارف مين اللي حب فار و فاهي المرشدين عارف مين اللي حب يقولو والعهد ده خاربها بيشرب ميري بابا ماشي وداني سمعه هباح البكت وجل بكت ومش بفخد الكلام بس مش بديكو اهتمام عشان عارف كلامي معاهده هيا بابا معنس مش تمام عندينا فرحة عالمية الحضرة ارض الرجلية حمول الاتحادا وبيقول فرحتي يعني مليونية مش وحدان يا عمنا يعني الاصول والقلبية مش ودان الاحترام والسي تاضح من هنا حمو بكر ابو نحم حمو بكر يعلم في خم لو هتمشي شي جنبوت الزيه احصار وصلحه عشان ريخم كباكر عجم الاحترام هو بجد ومش كلام مجرم نزيه صيح وشيه وما يبقشي على الإجرام تنكوش ويقولك يا الابونا اسمو خطر على المدى الجن من الكوبال الجن ده سلح و لما تنكلم عن رجولة بازم تذكر أرض المطار هادهل عبد العان دقوة يجرح بس ما تجرح هادهل عبد العان يا عام قدامه ماتفش يا جاه رسيم أبو ملك رجوله وفي النزاها درجة قولة اسمع اسمه في أي جهة اتقل عليه هو الاسطوره قليطة بتعمل لوحي واحف مهل انتدار مما هو الاساس يحضر بتجرئ الكلام